Aguozu billaah min al-shaytan ar-rajeem, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tellek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 Weer je klaar om te spreken. En dat is de klaar om te spreken. En dat is de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 we en de ruggen en de ruggen. En het is niet alleen maar een ruggen en تَعْجَبْ ga قَوْلُهُمْ أَإِذَا het تُرَابًا van de zon. En ik wil daarom ook nog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 ...is niet te vergeten dat je het leven langs een leven lang lustig maakt. Het is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 Wegens de wetten en de die we hebben, zijn we وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى المَاءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى المَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السين زبدا رابيا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 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ ومن صلح من آبائهم وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم وَالْمَلَائِكَةُ يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار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 الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في امت قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك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 افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أَمْ تنبئونه بما لا يعلم في الْأَرْضِ ام بظاهر من القول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 ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمذت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريا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 فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب اولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبرهم فلله المكر جميعا